يَرَوْنَ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَّقِطُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَّقِطُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ أَفَذلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ni namnatik